ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتح من العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعاما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 اصحاب الميمنه والذين كفروا باياتنا هم اصحاب المشامه عليهم نار مؤصده